أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناطح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على ردل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وذاك لكم في الخلق بسقى فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أديسنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعيدهنكم من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم ردت وغضب أتدادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم في أسماء سميتموها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 ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم